بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت ما ما تعبد ولا انا عابد ما عبدتم